شبكة ابن خليل الصوتية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين صححه الألباني.